بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله مده نستعين ونستغفر ونأوذ بالله من شرور ينفسنا في آهات أعمالنا من يجه الله خلا مضل له من يجه الله ومن يجه الله لها دي لك له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد العزيز ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما تسليما من نباته حين حيث كلام كلام الله عز وجل وحيث الهدى إلى محمد صلى الله عليه وآله وآله وآله وسلم وشضر عمور محدثاتها وكل محدثة بداة وكل بداة ظلالة وكل ظلالة في النار كيف كنا درسل ماضي تحيني إلى أي تبينا أنواه الظاهر والمضمر واللصوبي والتخديري وبينا اقسام والألقاب الإعراض اللي هي الضفة والنصف والخوض والجزم نعم تهينا انهيناها هذه ولا لا نعم عرفنا بفا ها عرفنا بفا عرفنا بفا لغة لغة لغة لغة نعم حسنا قالوا اقسام هو اربع الضفة والنصف ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها ولا ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها قلنا الرفع في اللغة هو الاتفاة والعلو والسمو وفي الاصطلاح أصعر الظاهر يحدثه الآمن علامته الضمة أو ما ناب عنها هكذا واضح اجانا معنى ماهه يعني موتما غير غير موادف لي السابق من تغيير الاوائم وقلنا في تعريف آقل للإعراب أدق منه هو الذي يناسبه هذا التعريف للرفع والنصب ولكن ما بالتيسير نمشي على هذا إذن قلنا على الأضافة على ظاهرة أثر ظاهرة أثر ظاهرة اسمعنا حركة تكون ظاهرة في آخر الكلمة لا شك أو مقدرة لأن سبق الإعراب أن نرد أن يحدثه العامل ما معنى ان الاعراض له سبب يحدثه العامل ما معنى العامل العامل هو الذي تسبب هو ما تسبب في اعضاب الكلمة على الوجه البعية وقد يكون حقيقيا او معنويا مثل الفعل وحروف الجر هذه حقيقية يعني هي التي تأمل وما المعنوي ك... كالابتداء المبتداء مرفوع بالابتداء ورفع المبتداء به ابتداء كذا كرفع خبر بالمبتداء فالابتداء معنوي كذلك الخلوء للناصب والجازب بسم المضارع هو الذي عمل فيه الرفع هذا الصحيح هذا هو العامل واضح والآن في علم يمر معكم فيما يأكي كتاب هذا وغيره كثيرا العامل والمعمول العامل والمعمول فالآمل هو الذي يؤثر لإعراب الكلمة على وجههما والمعمول هو الذي وقع عليه أثر هذا العامل واضح يقال لك انت لا يعمل فيما تقدم عليه او في تقدم المعمول على العامل شو هو ما يحدث فيه الاعراب والامل من يؤثر في اعراب الكلمه على وجه ما اذا فلان فف فالآم... فصرف اقر يحدده العامل فاهمين العامل وسيء في باب المفعولات لانكثر عليكم المعلومات الان سات في ونعرف ها نعرفها علامه الضمه الله هي ما نابعها واضح طيب لا توقف عند هذا كثيرا لانها تالفات فقط وسات ان شاء الله ذكر علامه الاعراب يعني علامه الضرف أو ما ينوب عنه مما تفرع الوا والأريف ثبت النوع النصب في اللغة الاستقامة وثبوت الشيء أيضا تركيزه بين ال نحويين هذا تعريف الضحي ايضا اسم ظاهر حي العامل علامته الفتحه او ما ينوب عنها او ما نبناها وبه كذلك الخفض لغة النزول التسفر والصلاحا أثر غاير يحدثه الآمن علامته الكسرة أو ما ناب عنها والجزم لغه القطع وصلاحه ها تفضل علامته ايزيد الان علامه السكون او ما ناب عنه واضح هذا طيب هذا الذي ذكر هذه الالقاب قلنا أن, الاس... إن الرفع والنصب يجتمئان في الاسم والفاء وينفلي الاسم بالخفض وينفلي الفعل بالجسم طيب. قال بعد ذلك علاماته الرفع ماذا يقبل ذلك؟ علامات علامات العراب نعم طيب قال علامات الإعراض بعد أن عرفنا الإعراض وألقاب الإعراض أو أقشامة أو إنواع جئنا إلى بيان علامات عرفنا الإعراض ألقابه ألقابه النص بالخضر والجذب مما أن أضفنا بعد ذلك ذكر الأعلامات لأن أعرفنا ما أن الأضفر ولو علامة ما هي قال علامات رفع للرفع أربع علامات العلامة هي الأمارة دلالة لو هذه الأمارة وهذه العلامة والدلالة استدللنا بها على أن هذه الكلمة مرفوعة أن هذه المكلمة مرفوعة جدا في علامات الضمة والأوار والألف والنقر هذه العلامات الأربع الأصل فيها هي الضمة الضمة هي الأصل والباقي متفزع عنها واضح؟ للرفي أرضى وعلامات وقدم الكلام على الرفع لفضله أو للمرفوع لفضله لأنه ماذا؟ مرفوع والرفع هو العلو ولأن هذا المرفوع الغالب فيه أنه عمد في الكلام لا بد من ذكره وليس من باب الزيادة التي قد يستغنى عنها العلامة الأولى الضمة للرطي أرض علامات الضمة الأول ألف غلو فأما الضمة فتكون ألامة للرطع في اسم المفرد وجمع التكسير وجمع المعلمة السالم وفعل المضالع الذي لم يتصد بآخره شيء وضع إذا فلنبدأ الآن بالضمة نحن الآن نضيق المجال أعرف ما معنا الإعراض ألقابه لما تعرف أن الكلمة هي فهي إما مرفوعة منصوبة مخفوضة مجزوعة حددها كونه اسم لفعل إذا حددتنا اسم تنزع الجسم وإذا حددتنا نافع فزاك الخطو جئنا الآن للرفا ما معنا للرفا ذكرناها هو أثرا يكون في آخر الكلمة ولو علامات ما هي العلامات إما الضم وإما الأبرو وإما الأليف وإما النوم طيب الضمه ان تكون علامه للرفع او الضمه تكون علامه للرفع في كلمه معينه منما هو اسم من مواضع سيت البيان واضح فهمت الضمه تكون علامه للرفع في اسم المفرد او الاسم المفرد شبقا ما انا معنى الاسم ولا لا كلمه دلت على ما في نفسها غير المقتنيات بالجمع واضح في المفرد ما لنا المفرد شيء في اثناء كذا ذكر المفرد ب مواق في مواضع وتختلف معاني في الموضع الى اخر حتى لا نشوش نبقى على المعنى حد سياتي لنا المفرد بمعنى مالك جمله وياتي لنا المفرد بمعنى مالك مضاف او شبيه بالمضاف هذا ياتينا ان شاء الله. ياتي المفرد بمعنى ما ليس مركب وقد مر معنا. المفرد ما ليس مركبا في تعريف الكلام. هنا المفرد ايش معناه؟ ما ليس بمثنى ولا جمع. واضح؟ المقصود ما ليس بمثنى ولا جمع، ايش هو؟ ما ليس بمزن ولا جمع لفظه ومعنى أي لفظ ومعنى فإن كان اللفظ مفرد ومعناه الجمع عمل مهامات المفرد كالراهط الرقط العرب ها النساء هذا رقط منكتب للجمع زوج بالله يا اثنين رقط فهين كمان المفرد نقول واحد يا من كتاب المفرد فقط رجل моей marriagesи на differences hersен水 usion на резул тряther см unacceptable planned удал на problem zedal إذا كان مرفوعا كيف رأي الله فأنا امتبقى الضمى زيد وزيد في البلد وكان زيد يصلي وإن الفائزة في المسابقة زيد ونعم الرجل زيد زيد يكون واضح المفهوم أن, إن اسم المفرد طيب هذا تكون عيان التفضع فيه يضم تكون عيان في الاسم المفرد وجمع التكسير جمع التكسير أما الجمع معروف ما يدل على أكثر من والتكسير لأنه تغيرت صيغة جمعه عن مفرده صيغة جمعه عن مفرده. وعليه فجمع التكسير تعريفه وما دل على أكثر ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير عن صيغة في الشكل أو الزيادة أو النقص فيتحصل لنا انتهى التعريف يتحصل لنا من ذلك ست صبارين طيب هذا الجرح التكسير هذا تعليفهم هذا الصورة من باب التبسيط والتقريب وإلا فله, فله ماذا فله أوجان تقرب من 19 وجل كل كلمة وكيف تجمع فاعل على وزن أفعال وفعل ووزن مفاعل ومفائيل وأفاعل وأفائيل وفوائل وفوائل, وفوائل وفعال وفعالين وفعالين ونحوه وأفعلاء وفعلاء هذه أوزان كثيرة كل واحد ووزنه على الضوابط ترك في الصرف لكن هذا بباب فجمع التكسير هو الذي يجل باللفظ والمعنى أكثر من اثنين وأكثر من اثنتين لكن إذا رأينا صيغة الجمع مع صيغة المفرد ما لنجد تغير الصيغه تغير ماذا في الصيرة ان تغير في الشكل واما تغير في الزياده واما تغير بالنقص واما تغير بزياده ونقص والشكل او تغير في الشكل مع الزياده او تغير في الشكل مع النقص واضح مش هذه اذكر لها واحد قلت له تغير في الشكل مثاله نمر جمعه نمور واسد جمعه أجل وضع هذا تغير في الشكل فقط ويبقى الله نفسه الصورة الثانية تغير بالنقص فقط مثاله تخامة لفتح الخاء فإن جمعها تخام وتهمة جمعها تهم الصورة التالية تغير بالنقص والشكل مثاله سريض صورة الصورة الرابعة تغير في الشكل مع الزيالة ومثاله رجل ورجال وصور رابعا خامشة خامشة ماذا باقي علينا تغيير زيادة فقط ها تغير بالزياده تغير بالزياده خامشه تغير بالزياده فقط جاء له سين ون وسين وان وقن ون وقن اصنوا المثيل سنون هي سويا مثيلا ايوه السادسه بالشكل مع الزياده والنقص أمير وأمرا وكريم وكورما وابه هذا وجمع التفسير كذلك علامة الضفل فيه ما ذكرت وهي وقلنا أن هذا من بامج التقريب وإلا فجمع التكسير له أوزانه الخاصة به وإشق ضوابق وقياس أغلبي وأحيانا لا شك في بعض الأحيان يكون هذا يعني يخالف القياس ويصار إلى السماع الذي تمع من كلام العربي الثالث جمع, جمع المؤنث السالم وهو ما دل جمع الجمع مواضح والمؤنث المشروع المقصود يدلل الإناد السالم يعني سلم من التكسير لم يخارف صيغة مفرده وإنما سلم وضقي على نفس الصيغة مع زيادة ما يدل على الجمع واضح؟ وذكر المصنف هنا في قول جمع المؤنث السالم يعني تقيده بالمؤنث لا يلزل لأنه قد يكون على صور الجمع المؤنث وهو جمع ذكو ولهذا صاحب القطر صاحب الألفية لم يقل جمع بالسالف قال ما جمع بالألف والتال كما قال في النظر وما بتا وألف قد جمعا يكسر في الجل وفي النصب معا وما بتا وآلف, وألف قد يجمع بالتا والألف وليس هو ما حمزته ما جمعه حمزته وإصطبل إصطبلات راضي؟ لا يلزم وصوت أصوات وإن كان. هذا كلام فيه غير فلا يلزم أن يكون مؤنس يقال ما جمع بالألف والتاء الأقرب فإذا قلنا جمع مؤنس السالم سيكون التعريف ما دل على أكثر من اثنتين مع زيادة ألف وتاء في آخره صالح للتجديد عنها وأغنى عن العاطف المعطف أما إذا قلنا ما جمع بألف وتاء فنقول ما دل على أكثر من اثنين أو اثنة مع زيادة ألف وتاء في الآخر صالح من أن يتجدد عنها وعطي ويغني عن العاطف المعطف بمعنى لما نقول جاء المسلمات الالف والتاء جاء المسلمات تقدر على فهم هذا جمع مؤنث لنا سالم مس ال المسلمات سالم من التكسير ما تغير فيه شيء الا ان الالف والتاء اللي دلاله الجمع و اتقال ان انا انا ده الجزء الثاني واضح مع الياء د و ت ما اا صار عنها واغرد اعطكم عن عطف ومعطف. اسمعنا جاءت جاءت الم... جاء المسلمات نستطيع ان ننزل ا التاء ونضع في مكانها جاءت المسلمه والمسلمه والمسلمة والمسلمة والمسلمة صح مسلمية ومسلمية نرى نعاطف معطف نزعناها وأرضناها بالألف والت فقلنا جاءت المسلمات جاءت زينب وزينب وزينب جاءت الزينبات هذا وزينب وزينب عاطف معطف إلا لا نزعناه أتينا في مكان ريش بالألف والت هذا الالف والك نستطيع أن نستغني عنها أم لا؟ نستطيع ونأتي في مكانها بماذا؟ بعاطم وعاطف واضح؟ هذا معنى بزيادة ألف وتبع آخره صالح التجريد منها أو عنها واغمة عن العاطف والمعطف مفهوم؟ لكن هذا لقص التألف نقول ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع زيادة ألف وتبع آخره صالح لتجديد منها وعلى مكانين عاطفة الماضي واضح نفهم يا جماعة الرابع الذي تكون ألامة الرفع فيه هي الظنة هو الفعل المضاعر الأمور التي سبقت كل أسماء اسم المفرد يسمى لما التكسير اسم وجمله من التثالي اسم والرابع الفعل, الفعل المضارع هذا فعل ونظمت كذلك فالاسم المفرد جمع جمع التسلم وفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء فعل المضارع سبق ما عنه أما الفعل فهو ما يدل على معنى نفسه مختلن بالزمل وكان الزمل حاله والاستقبال فهو المضارع وتدل عليه من العلامات التي اختصر به سين وسوف وأقوى ما يدل عليه قبوله ماذا لم الجازم نعم ها اثنان ما اجرم يتصل به الف الاثنين ولا واو الجماعه ولا ياء المؤنث المخاطبه ولا نون النسوه ولا نون التوكيد فان علمك الربط فيه هي الضمه الظاهره واضح؟ إذا اتصل به ألف الإذنين أو وو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطرة أو ياء المؤنثة المخاطرة هنا علامة رفع تتغير تأتينا وهي ثبوت النون أما إذا اتصل به نون النشوة فهنا علامة رفع ما لا يكون مفوان كما شايت بل يكون مبنيا على السكون في محل رفع والمطلقات يتردف نا يتردف في المضارع نبني على السكون اتصاله بنون النشوة في محل رافعين واضح فإن اتصل بنون التوكيد التقيلة أو الخفيضة بني على أل الفتح في محل رغا قالت ليسجنن وليكون من الصغير ليسجنن ليسجن ليسجن في المضايع يسجن ألا إلا بيها ألا إلا بيها ألا إلا بيها لا, لا يستلم يكون... نعم نبني على الفتح في محل رفض لا يكون نبني على الفتح في محل رفض الأول باتصادي بضميع بنون توكيل ثقيلة ثاني باتصادي بنون توكيل الفكيل اوكي نعم وهذه مشكال اخسني صح ماشي ثاني اخيرا مش انا ما بعت هايدينا صباحين نوم دي وشو دينك ليش انا ما الآخر الآخر الآخر الآخر الآخر الآخر الآخر الآخر لا يوجد أي شفاء طيب نقرأ في هذا الفصل ذكر بعض الأمثلة ولا أشئلة ولا أعطين أشئ الثتاب الآخر الثالث خلي أقرأ, أقرأ حتى لا أعلم فعلق كتابك أقرأ تمثال تمثال تمثال أقرأ مسامنا بين المرفوعات بالضمة وأنواعها مع بيان ما تكون مضمت في ظاهرة بين المرفوعات وأنواعها نعم بين أنواعها منصور ومرفوعات منصور لكن عامة الدمان السلم مع, مع بيان ما تكون الضمه فيه ظاهره وما تكون الضمه فيه مقدره وسبب تقديرها من بين من بين الكلمات الوارده في جمل قالت اعرابيه لرجل ما قالت اعرابيه مرفوعه ثاني اركفه ما هو نوع هذه الكلمه أي شمه مفرد بينا النوع اسم مفرد لما تكسير لما تتالب في المضارع لنقص بأخير الشيء وهذه الألامة مظاهرة ولا مضمرة للتعذري أو للتقال ثقلي أو للتقال محذر حتى المناسبة واضع حاجة قالت أعربية لراجلين ما لك لا تعطي ولا تأين لا تعطي ولا ولا تأين تعين تعين تعيد تعيد طيب وائل؟ تابع ولا تعيدنا؟ تروطي في المضارع. فهمتوا صحيح؟ ما نامن ضونها؟ اي طيب، وتروطي يو. فاكيد لا ما اذا تندم هذه قلا ولا تعيد تعيد مرفوع ونوع الكلمه فعل مضارع شيء واصل قال ما قال ملكي والوعده ما لك والوعده زين قالت ما به البصر وينتشر فيه الامل ينتفح به من البصر ينفصح ما لم يستوعبه الجلي 6 البصر ينفصح به البصر بصره مفرد فاءه مرفوع انا توضي وهو ما لك؟ إذا سألت لا مفرد اذا تشوف هنا تشوف الكتاب ده انت عين وينشرح وينشر ها نعم لا أنا الأمل. ما بعرف هي لا كنا بنمشي في كتاب الدرس ينتشر الامل فاعل اضف ايش الامل نعم ونوعه نجم جيد خلاص وتطيب وتطيب بذكرهم نفوز نعم يا شيخ نعم هي مبالغ وليه التطبيق شيء وتضمن فيها غائب ايوه ان اسمه هو اسمه فاعل مرفوع وعلامه الضمه فاعل مفرد نفوسه جمع تخيه نفس جمع علس اللي عندنا هاي من اي صوره نفس فتحه سكون نفوس ضمه ضمه زياده واو زياده ناء ماشي نعم زياده ناء زي بيقول خلب العيش يرخى نعم يرخى الاخري يرخى أيوة. ها؟ يرخى أيها يرخى ثم مقدرة ثم مقدرة أيها في عشر عيش هو الألف حرف الإنه هو الألف مايهه الألف؟ العيش لا عند الإله اسمه طاطعه قليلاً نعم مرفوع فاعل ما فاين ترى هي الضمه اسم وتكتسب مثل فاعل تكتسبوا مو واضح وهي ضائر ومقدم صح تكتسبوا المودات بالسلام تكتسبوا بي المودات فاعل مرفوع غير أو وهو عنوى لكلمة المودات لا المودات حين أخذناه مودة مودات جمع مواندة سالس مجوبك وأليف بعد زيد ويربح بالمدح والوفاء يربح هاذي لك شهب ده ما فهمت ويربح بي بالمدح والوفاء المدح والرحيم بايه ما فهمت انا ايه فايده اخوي اسم مفرد المدح هو والوفاء نعم يقولوا هو طاعل وصفان الضغط اسم مفرد زي؟ الخلق عيال الله الخلق عيال الله اسم الأخ عبد, عبد الرحيم الخلق مبتدى مرفوع الخلق وهو نوع الكلمة اسم مفرد جمع التكسير جمع المضالع في المضالع لا هذه اسم هو اسم مفرد اسم جمع التكسير ولا جمع نعم عياله من لم نسأله بعد سألنا كل لكم سؤال من لم يسأله عياله عياله ما نسأله مفرده ها في ال قديم يدل الجمع ان لكن هو لفظه مرفوع ما هو وهو فاعل انا مخبرنا زيد باك فاحبهم أحبوا ما لا اله الا وهو مفعول انفعوا ايضا اسم مفعول احبوا بيده انفع وفي الحديث أحب الناس إلى الله أنفعهم الناس أو خير الناس أنفعهم الناس يوسفى أولى الناس بالعقل أقدرهم على العقوبة ها أولى الناس أولى مرفوع أنت ترفع الضمة وهي مقذره الان يتعذ أولى الناس بالعقل أقدرهم على العقوبة أقدر مرفوع ترفع الضمة ان النساء حبال الشيطان نساء مرفوع من طرف الضم هبائل مرفوع من طرف الضم هبائل النساء لفظ المفرد يقول هبائل جمع حبل حبل حبال حبائل حبائل جمع الجمعي الجمع تكسير نعم ممنوع من الصفحة زيد عند الشباب بتعرف الإخوان بتعرف أيضا عند الضم ينتظر بأخير الشيء الإخوان لا ايوه نهني في نهفه لا انت في ضمه لانه جمله جمله تشير الى تهول البلايا بالقبر تهول لم تظهر الضمه هو في مضاي من قبل اخر شيء البلايا بالنطلبين الضمه مقدر ايضا من قوله تعالى الخطايا تظلم القلب خطايا ايضا مرفوعه انطلاق الضمه من من قوله تعالى تطفيء هي مضاي من قبل اخر شيء قومه ألم ألم المضارع من يكتب اخي شيء على متبخه دي الضمه زيد القرا اكرام الطيب القرا مرفوع وانت في هي الضمه مقدره على الايبنه من غنيات تاءه الخير كثائر القرا اكرام كرام الطيب اكرام ايضا مرفوع وهو مفرده الخير كثائر الداعي مرفوع وعليه ضمه وهو ومنها من غول الضمه الثقله كفائي نعم الظلم جرومات يوم القيامه الظلم اسم مفرد عند الراغب هي الضمه غلومات سالم عند الراغبين الضمه ماكش <تصفيق> الظلم ف, ف... آ... اسم مبتدا الظلم مبتدا زين <تصفيق> واضح <تصفيق> خلينا شي اليوم السؤال وين هو نزيدكم. أما الضمة تركتنا على مسألة الضغرية في هذه المواضع اسم الوفرد جمع التكسير يوم السالي وهي الموضوع الذي يتصبح أخيرا الواو بعدين بكر الواو يعني جنوب عني وأما الواو فتكون ألامة للضغرية في جمع بكر السالي والأسماء الخمسة جمع المذكر السالم الجمع ما دل على أثر من اثنين المذكر لأنه من الذكورة سالم لسلامة جمعه عن التكسير قصيغته وصيغة مفرده تتفق إلا ما زيادة لهو له النون في أخيره التي يعني تدل على الجمع النون عبر التنوين هو هو فتعرفه ما دل على أكثر من اثنين مع زيادة الواوي والنون أو الياء والنون في آخره ما دل على أكثر من اثنين مع زيادة الواوي والنون أو الياء والنون في آخره صالح نيت منها واغنى عن العاطي والمعطي فهذا على الثانية الثانية واف مع زيادة في الأخير الزيادة في الأخير هي ودوم أو يأور اي ثكرھ سلم فالرفع الكلوب وأن واي نون فالنصب والجري كل يأور آور نحن نريد من نعرف الجمعة ذكر سلم ولا نريد shape الجمعة ذكر سلم حال رفعهم واضح فالجمعة ذكر سلم يعرض بهذه الزيادة إن كان التفاصيل سابد العسكرى وتجكل الحماس في البدية الفون ما واضح؟ ويميل يطرح المؤمنون لما نعم ولما راى المؤمنون احزاب قال هذا ما وعد الله ورسوله وقال ان المسلمين والمسلمين المسلمين والمؤمنين, والمؤمنين والقانتين, والقانتين. نعم زياده واو النون حاجه بسيطه زياده النون يحدف لكن لانه ايضاً النون ايوا بالتنوين النون ايوا بالتلوين نعم صار عندي منها واغنى ثاني العاطف والمعطوف كما سبق ذكرنا جاء المسلم والمسلم والمسلم جاء المسلم هنا نفهو نعم واضح يا أخ درحيم واضح غيره منشكل عليه شيء غير الثاني الذي ألامت وضغي فيه الواو الأسماء الخمسة هذه نتركها إن شاء الله درس قادم لما تتاج إلى بيان بعض شروطها قد يشكل عليكم اليوم الأحد إن شاء الله تعالى نعم شكراً في يوم الثلاثة؟ نعم ما لا تنسى حيبونا؟ نعم لكن من بدء لأجل الحفاظ على درسي كم خليه يوم الثلاثة نعم درسي يوم الثلاثة في الدورة الثلاثة لكن نحتاج يوم الثلاثة لأن عندي من أجل الدرس لخيات بين الاحد والاثنين والثلاثاء الاحد ما من اجل الدرس يا اخي فاطمه باغي يضيع الدرس انا قلت يوم الثلاثاء ان شاء الله تعالى انا عندي درس الثلاثاء باذن الله تعالى اي في واحد من سوا نعم اي نعم عيد <تصفيق> لين يل... هو مفق... وايد لها الجمع <تصفيق> نعم مين يكون جمع جمع تكسير طيب جمع تكسير ثاني حاضر عادل بن جهيه حاضر والذين لي حاضر عبد الله حاضر عمر قرما حاضر الرحيم لونوسي حاضر ونبيل بوسي نذيل رائعه ابراهيم زعمو ما شاء الله وفارس قرطوبه ها حاضر جا ايه اليوم الاحد ان شاء الله تعالى عندنا درس في واسم بيجي على الاردن انا اشتكيت في القدوم متى ما ذي قال له لحقت حاولت نبكر شوي لا في صوت نعم كيف مزاي الحصه الاحد كلها هذه يجي يعني يعني من طلاش ونص من الوحدة أو من الوحدة للزوج أو لا يسمى أن الله أعلم في شوائد عندكم شوائد ها أيوجد نسألنا سبحانه عندك شهدوا ليلان تستغفروا كثير يوم لحجة طرحية يوم لحجة